قم نتخضر يا رب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور تنجي الله الذين اتقوا الله خالق كل شيء أقاليد السماوات وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا أدعو إي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أسركت ليحبطن عملك ألا تكون من الخاترين بل الله فابد <تصفيق> فابد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين 119. وذلك لئن أشركت لا عملك ولا من بل الله فاعبد, فاعبد وقم من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره وما قدر الله حق والأرض جميل. أبغت يوم القيمة والسماوات مطي سبحانه وتعالى عم العالم الذين ओय उन्हे जी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 خالق كل مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضت يوم القيامة. والأرض جميعا سبحانه وتعالى كل شيء الله خالق كل الذين كفروا بآيات الله أولائك هم الخاسرون <تصفيق> وما قدر الله حق قَدْرِهِ الْأَبْدَ جَميعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَبْدَ جَميعًا قبضته يَوْمَ الْقِيَامَةِ سبحانه وتعالى عم اَفَغَيْرُ الله ت앰 بُدُّونِ الَّذِي أَعْبُدُ أَيُّهَا <تصفيق> ورك ذل يحبصنا ونو قل افويا وعلى <تصفيق> الله يُقَالُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ ليحبطن عَمَلُكَ ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاتلين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض دمير قبضته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطير سبحانه وتعالى عما يشركون <تصفيق> ونفخ في الصوت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض <تصفيق> ونفخ في الصور من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه ونفخ فيه أخرى فإذا هل قيام ينظرون ونفخ في الصور فصائق ما في السماء فائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى, ثم نفخ فيه أخرى اِذَا هم قيام يَنظُرُونَ وَالشَّمْسُ كَذَٰلِكَ بنور ربها الكتاب و الأرض قتل الظب هو الارض بنور ربها كتاب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 وأشرقت الأرض بنور ربها <تصفيق> أوه. حاضر. أوه. أوه. حاضر. أيوة. ولت واشرقت الارض بنور ربها واوضع الكتاب وذيء بالنبيين والشهداء الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات بكم ألم يأتكم رسوم منكم يأتون عليكم آيات ربكم وي قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مسعى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وصيقا الذين اتفقوا بهم الى الجنه التي <تصفيق> رون ما ذا ها فلام عليكم وتيق الذين اتقوا ربهم إلى الْجَنَّةِ تزمر ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم وشيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ذمرا وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاء Abu وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الْجَنَّةِ زمرا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب سلام عليكم فستم فدخلوا خالدين وقال لهم خزنتها تلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا وشيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذَهَبُوا حَتَّى إِذَا جَاءَ بوابها وقال لهم خزنتها وقال عَلَيْكُمْ عليكم طبتم فادخلوا Oh Soon as. حمد ربي يسبحون بحمد ربي وقوبي بينهم بالحق وقوبي بينهم بالحق تراتيل الحب صدق <تصفيق> الله